بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة نستعرض في هذه الحلقة بعض الأسئلة التي طرحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في باب الأضاحي والأضاحي كما هو معلوم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي قبل ذلك أيضا من سنن الخليل عليه الصلاة والسلام وسنة الأضاحي سببها أو سبب مشروعيتها معروف فإن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى في منامه ورؤية الأنبياء حق أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام فعرض هذه الرؤيا عليه وقال يا بني إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى قال يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجم المحسنين وفديناه بذبح عظيم فكان هذا أو الذبح العظيم قد هدي به من الجنة فصار بعد ذلك سنة إبراهيمية ثم سنة محمدية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأبيه الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم شرعت الأمة ولا زالت بحمد الله قائمة وهي منشأ الشعائر الظاهرة التي يفتخر المسلم بها ويشعر فيها. في عند أدائها باللذة ويشعر فيها بالقرب ويشعر فيها بعنس يجده في قلبه لا تعبر عنه العبارة ولذلك لعظيم هذه الشعر عند الله سبحانه وتعالى قرن الله بينها وبين الصلاة في كتابه فقال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأنعام قل إن صلاتي ونسكي على أحد القولين في الآية ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر فصل لربك وانحر قال شيخ الإسلام بن تيمير رحمه الله وما يجده الموحدون من الأنس واللذة والنعيم في الصلاة والذبح لله سبحانه وتعالى شيء لا تعبر عنه العبارة أو كما قال رحمه الله تعالى وما ذاك إلا لأن الصلاة هي رأس الأعمال العملية وفي الذبح يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بإراقة الدم تقربا لله عز وجل واقتدام بسنة الخليل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام محمد بهذه الشعيرة فيحصل عنده من الأنس والسرور ما لا يمكن أن يعبر الإنسان عنه فالحمد لله على هذه النعمة والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أنهدان الله. وقد ورد في فضل الأضاحي أحاديث كثيرة، لكن لا تخلو من مقال قال كما أشار الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن الذي يعني يعتمد عليه في هذا الباب أولا أمر الله عز وجل ثانيا فعله عليه الصلاة والسلام. فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرانين وقال مرة ضحى بكبش يطع في سواد وينظر في سواد ويبرق في سواد يعني العصر فيه البياض لكن ثمة مواضع من جسده فيها سواد فضحى بكبشين أملحين أقرانين أحدهما عن أهل بيته الأحياء أمهات المؤمنين ومن وجد من أولاده عليهم رضوان الله وسلامه ورحمته والشاة الكبش الآخر ضحى به عما لم يضح من أمته، فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه، صلوات الله وسلامه عليه ما أجوده، فإن هذا الكبش مع أنه كبش واحد، إلا أنه دخل في ثوابه مليارات من البشر لا يحصيهم إلا الله منذ أن ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا في الحقيقة يعني دال على سعة فضل الله عز وجل وكرمه وجوده أما ما يخص وقت الأضاحي فإن الوقت على الراجح من أقوال أهل العلم يبتدئ من بعد صلاة العيد في ذلك اليوم إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر ثم أما بعد فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعت لهم أسئلة تتعلق بهذا النسخ نظرا لكونه أيضا طرأ عليه بعض التحريفات التي أحدثها من أحدثها في ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ومن ولهذا جاءت بعض الأسئلة فمثلا من ذلك مروه ابن داود وغيره بسند صحيح أن من حديث البراء بن عازف رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ما يجزئ في الأضاحي ونحن نعلم أن الأضاحي فيها العائب وفيها السليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال أربع أو سؤال عما لا يجزئ عفوا سؤال عما لا يجز في الأضاحي فقال أربع العرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيلة التي لا مخ فيها فهنا حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة فما سواها من الأضاحي يجوز التضحية به، ومن المعلوم فقحا وعقلا أن ما هو أن ما دون هذه العيوب في السوء فإنه أشد وأبعد من الإجزاء كالعمياء مثلا أو التي فيها كسر في أكثر من رجل أو المريضة جدا إلى غير ذلك من العيوب التي هي أشد وأسوأ من هذه فإنه لا يجزئ التضحية بها هذا هو المعنى الذي دل عليه الحديث ولكن ثمت معنى آخر أيضا وهو معنى تربوي وإيماني ذلك أن الإنسان حينما يضحي فإنما يتقرب إلى الله عز وجل والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ويقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فإذا كان الإنسان لا يرضى بأمثال هذه الأضاحة أو هذه الدبائح لبيته أو لضيفه على الأقل فكيف يرضاها لأن تكون شعيرة يتقرب بها الله عز وجل فنهي عن ذبح هذه الذبائح التي تتصف بهذه الأوصاف والحمد لله ما هو أخف من هذه العيوب أو ما لا عيب فيه كله جائز ومشروع الذبح به هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث ومن الأسئلة أيضا أو السؤالات التي وقعت فيما يتعلق بالأضاحي أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أيضا من حديث البراء بن عازب هذا الحديث لما صلى يوم العيد وخطب فيهم وبيّن لهم جملة من أحكام الأضاحي قام خال البراء بن عازب قام خاله فقال يا رسول الله قبل أن يقوم البراء أود أن أشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فشاته شات لحم فقام خالو البراء بن عازب وهو أبو برده بن نيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني يعني أنه بادر بذبح الأضحية وآكر من أضحيته ثم جاء إلى مصلى العيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم فقال, النبي فقال أبو برده رحمه الله ورضي عنه فإن عندي عناقا وهي جذعة دون ستة أشهر هي خير من شات لحم هي خير من شات لحم فقال هل تجزئ عني يا رسول الله قال نعم ولن تجزئ عن أحد بعدك هذا الحديث فيه من العلم والفقه أن على الخطيب وإمام العيد أن يبين للناس أحكام الأضاحي فإن كثيرا من الناس لا قد يخفى عليهم هذا الحكم أو خصوصا مع انفتاح الناس على مواقع التواصل أو سهولة حصول المعلومة من الانترنت أو غيره قد يقرأ بعض المعلومات عن غير مصادر, مو... مصادر غير موثوقة أو قد يقرأ عن مصادر موثوقة لكنه قد لا يفهمها فهما جيدا فعلى الخطيب أن يحرص على تفقيه الناس في هذا الباب كما أنه في عيد الفطري يحرص على تفقيههم فيما يتعلق بصدقة الفطري خصوصا ما يتعلق بالمسائل التي تجد وإلا صدقة الفطري ينتهي وقتها بصلاة العيد لكن بعض الناس أحيانا قد يكون جاهلا قد يكون خفي عليه شيء من العلم فينبههم ويستغل هذه الفرصة إذن خطبة العيد فرصة مناسبة لتبيان بعض الأحكام وإن كان فيما يتعلق بصدقة الفطري ينبغي أن يكون تبيانها في آخر جمعة من رمضان فهذا أنفع وأجدى وأولى وأحرى أيضا من فقه هذا الحديث أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وما قبل ذلك فإنه ليس وقتا مجزئا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث شاتك شات لحم يعني أنها ليست من الأضاحي التي ينطبق عليها هذا الوصف الشرعي فلما قال له أبو, أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي جذع وهي ما يكون عمره ستة أشهر من الضأن هي خير من شاتي لحم فقال هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك وهنا يبحث العلماء هل الحكم هذا خاص بابي بردة بن هذا قول أهل أكثر أهل العلم ومن العلماء من قال إن هذا الحكم ينطبق على أبي بردة وينطبق على من كان حاله كحال أبي بردة أي أنه خفي عليه الحكم أو عنده خفي عليه الحكم نعم ولم يعلم بذلك إلا بعده وعنده جدعة أو جدعة من الضعني هي خير من شات لحم وقول جمهور أهل العلم أولى وأحرا ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقه قبل أن تقع المشكلة فيكون المخرج منها صعبا أو عسيرا بل قد يكون متعدرا في بعض المسائل وفي هذا الحديث أيضا جواز مراجعة الخطيب في خطبة العيد فإن أبا برده حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام مراجعه وهذا لي يعني خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة وأيضا حتى خطبة الجمعة يجوز فيها المراجعة بين المأموم وبين الإمام أما غير الإمام فلا يجوز الحديث معه، فلا يجوز الحديث معه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت. أما الإمام فتجوز مراجعته أو سؤاله، وهذا ثابت في خدمة الجمعة ومن باب أولى في خطبة العيدين، فإن جمهور أهل العلم يرون أن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة في وجوب الاستماع لها. ومن سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الأضاحي. أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات قدم عليه دافة إلى المدينة وكانوا فقراء وكانوا في مسغبة وشدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في تلك السنة أن يعني يد أنهم لا يتجاوز ثلاثة أيام قال ادخروا ثلاثة ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك يعني في السنوات القادمة صار الناس إذا مرت عليهم ثلاثة أيام بدأوا يتصدقون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل هو مستمر؟ فقال وماذاك؟ قالوا إنك قلت عام أول كذا وكذا. قال إنما قلت ذاك من أجل الدفة التي دفت على أهل المدينة. أما الآن فتدخروا أو فكروا فكروا وتدخروا وتصدقوا. يعني الأمر متاح. إما أن تتدخر وإما أن تأكل وإما أن تتصدق. وفي هذا الحديث من الفقه والعلم أن الإنسان ينبغي له إذا ذبح أضحيته أن يكون له نصيب من الصدقة بحيث يلتمس حوائج الناس وخصوصا أقاربه الفقراء أو جيرانه وليحرص على التماس المحتاجين أكثر أما الأغنية ممن لهم حق عليك كجار ونحو ذلك فإن هذه تكون من بابي الهدية ولا ريب أن هذا له أثره في تقوية المودة والمحبة بين, بين الناس وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم استمروا في أمرهم حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام سبب, سبب قوله وهذا من شدة امتثالهم وبهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم وكانوا بحق هم خير أصحاب لخير نبي رزقني الله وإياكم السير على طريقهم ومنهاجهم وبهذا ينتهي ما أردنا ذكره من السؤالات في هذا الباب وإلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.